بسم الله الرحمن الرحيم وصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملع الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا 119. مِتْنَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 110. أو آباؤنا الأولون 111. قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون 113. بل هم اليوم مستسلمون 114. وأقبل بعضهم على بعض يتسامل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 نَفْعَلُ بِالمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَأْنكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ İ على سرر متقابل 119. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 110. قال قائل منهم إني كان لي قريم 111. يقول أئنك لمن المصدقين 112. متنا وكنا ترابا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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا فوآباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عبادة المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيب ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنك ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن فِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكَن آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ 118. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون 110. فراغ عليهم ضربا باليمين 111. فأقبلوا إليه يزفون 112. قال أتعبدون ما تنحتون 113. والله خلقكم وما تعملون قالوا له جحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 113. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا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 وناديناه أيى إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 111. وظالم لنفسه مبين 112. ولقد مننا على موسى وهارون 113. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 114. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 115. الكتاب المستبين وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 122. إذ قال لقومه ألا تتقون 123. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 124. الله ربكم ورب آبائكم الأولين 125. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذن جئناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابين، ثم دنرنا الآخرين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن 117. إذ أبق إلى الفلك المشحون 118. فساهم فكان من المدحضين 119. فالتقمه الحوت وهو مليم 110. فلولا أنه كان من المسبزحين 111. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون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 122. وإنا لنحن الصافون 123. وإنا لنحن المسبحون 124. وإن كانوا ليقولون 125. لو أن عندنا ذكرا من الأولين 126. عباد الله فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ النَّصْرُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ